إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا ددلني فكي ومن ضل فانما يضل عليها ومن ضلت فلا يضل عليها وما انت عليهم بوكي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيها فَيُمْسِكُ كُلَّ طِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى فَيُمْسِكُ كُلَّ طِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ الله كانوا لا يملسون شيئا ولا يعفلون قل أولم كانوا لا يملسون شيئا ولا يعفلون قل لله الشفاعة جميعا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وحده قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اسم أزد قلوب الذين لا يؤمنون بالكاخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يتبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك لله ما في الثناوات والارض عالم من غيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وَلَو أَنََِّّذينَ ظَلَم مَا فيِيأَررض جَمِي وَمِك لَ مَا وَلَ أَنَّينَ وَلَم ما في الأوك جَِيعَ وَمِف لَ مَا وَمِسلَ مَهُ لَ أَدَاوُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ أَدَاوُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعُ وبدى لهم من الله ما لن